بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم إنا نسالك علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين كنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن مقدمة إثيرة تتعلق برسالة المراحل السبعة لطالب فهم القرآن وكان الكلام عن أصل هذه المراحل وسبب جعلها على سبع مراحل وكذلك عن ما هذه المراحل وكيفية منشئها وكيفية مبدأها وكيفية مبدأها وذكرنا لكم أن أصل هذه المراحل عبارة عن النبر في كلمات هذا القرآن العظيم كلمة ثم حرف معنى يربط بين هذه الكلمات ثم جملة تتكون من هذه الكلمات ومن حروف المعاني ثم جمل تكون الآية ثم آيات تكون السورة وهكذا هذا هو أصل منشئ هذه الرسالة وسنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة بقراءة لرسالة كتبت في العام الماضي تخص هذه المراحل وهي المراحل السبعة لطالب فهم القرآن وسنقرأ الآن بدءا في تمهيد لهذه المراحل يبين أساسها ومنشأها ثم نذكر هذه المراحل ونستعين بالمولى عز وجل في شرحها وبيانها واحدة تلو الأخرى لعنى عبد السلام اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد القرآن العظيم كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة على ما يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه وهذا الكلام منه جل وعلا نزل بلسان عربي مبين والكلام في لغة العرب إنما هو بحرف وصوت والحروف على نوعين نعم هذه كلها مقدمات هذه كلها مقدمات لنتطرق إلى ما نحن فيه فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، فإذن القرآن هو كلام الله عز وجل. القرآن هو كلام الله عز وجل، وهذه حقيقة جاء بها القرآن، بينتها السنة، أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها السلف الصالح، وهي عقيدة مؤسسة مقررة في كتب أهل السنة والجماعة لا بد من الإيمان بها. وهو أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن كلاما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وهذا الكلام قد جاء بيانه في كتاب الله أنه بلسان عربي مبين أنه بلسان عربي مبين أي واضح ظاهر لا لبس فيه وهذا الكلام في لغة العرب أبدا لا يكون إلا أن يتكون من صوت وحرف عندنا حرف وهي هذه الحروف وعندنا صوت ينشأ عنه الكلام العربي فالكلام في لغة العرب لا يكون إلا بصوت وحرف بل إن الكلام عند الناس أجمعين سواء كانوا من العربي أو من غير العرب لا يكون إلا بحرف وصوت من المعلوم أن الكلام ما هو إنما هو صوت يخرج من فم المتكلم وهذا الصوت عبارة عن اجتماع مجموعة من الأصوات تخرج على صفة بعض الحروف فعندما تريد أن تتكلم مثلا بكلمة سجد فإنك تنطق بحرف السين وهو عبارة عن ماذا عن صوت هذا الصوت تحرك اللسان تحرك الشفتين تحرك مخارج الحروف عندك حتى تخرج هذا الحرف السين ثم كذلك حرف الجين ثم كذلك حرف الدال فتخرج هذه الأحرف وتجمع بينها فتخرج لنا كلمة هي كلمة سجادة وهذا في كل اللغات بلا استثناء ولكن الكلام هنا عن لغة العرب فالكلام في لغة العربي لا يكون إلا بحرف إلا بحرف وصوت الكلام في لغة العرب لا يكون إلا بحرف وصوت ولا يعقل أصلا أن يكون هناك كلام من غير حرف وصوت إذن فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهذا القرآن تكلم به الله عز وجل وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين والكلام في لغة العرب لا يكون إلا بحرف وصوت وهذه الحروف التي نتكلم عنها لأنه بالنسبة للأصوات الأصوات لا علاقة لها بما نتكلم عنه في مجال التفسير وإنما هناك علم خاص وهو علم واسع طويل يسمى بعلمي بعلم الأصوات يسمى بعلم الأصوات وهذا علم, علم من علوم اللغات وهو علم واسع كبير جدا له تشقيقات وله تفريعات كثيرة عند أهل الاختصاص العالمين به ولكنه لا يعنينا في شيء فيما يتعلق بتفسير كتاب الله عز وجل وإنما الذي يعنينا هو ما يتعلق بالحرف هو ما يتعلق نعم أكمل الحروف على نوعين حروف مباني وحروف معاني حروف مباني أي يبنى منها الكلام وهي ليست لها معنى في نفسها ولكن لها ذلالة بعد التركيب مثل المين من محمد والعين من سعد والراء من عمر ونحو ذلك ولا علاقة لنا بها في هذه المباحث أحسن الحروف في لغة العرب على نوعين حروف تسمى بحروف المباني أي يبنى منها الكلام فعندما ننطق مثلا كلمة عمر أو كلمة شجرة او كلمة زهرة او كلمة سحاب هذه الكلمات جميعا تتكون من حروف اي تبنى من حروف فكلمة عمر عندما نريد ان نكونها ننظر فيها فاذا هي تتكون من حرف العين وتتكون من حرف المين وتتكون من حرف الراء عندما ننظر في كلمة السحاب فهي تتكون من حرف ماذا فين السين, فين. السين و... ثم حرف ح... الحاء ثم حرف ألف الألف ثم حرف الباء الباء ثم حرف الباء كلمة سحاب تتكون من هذه الحروف الأربعة هذه الحروف باصطلاح أهل اللغة تسمى حروف مباني, مباني. حروف. مباني. تسمى حروف مباني, مباني. حروف مباني أيبنى منها الكلام والكلام في لغة العربي بل أيضا في كل اللغات لا بد وأن يبنى من مباني. حروف لا بد وأن أن يبنى من حروف لكن هذه الحروف التي تسمى بحروف المباني لا علاقة لنا بها أيضا في هذه المباحث لما لأنها إنما يؤتى بها لتركيب الكلام ونحن إنما نتكلم عن التفسير والتفسير هو شرح للمعنى يتعلق بالمعنى لا يتعلق بالمبنى فكلامنا نحن هنا يتعلق بالمعنى وليس لنا علاقة بالكلام عن المبنى وإنما يتكلم عن المبنى من أهل اللغة ممن يتكلم عن اللغة أصل استقاق الكلمات وكذلك أهل النحو يتكلمون عن مثل هذه المثال أما بالنسبة لنا فكلامنا يتعلق بالنوع الآخر من الحروف والذي يسمى بحروف, بحروف المعاني والذي يسمى بحروف المعاني نعم. ثانيا حروف المعاني وهي التي تربط بين الكلمات لتعطي ذلالة معينة يقصدها المسحدث مثل دلالة حرف الباء على الاستعانة في كلمة بسم الله، ودلالة حرف اللام على التعليل في قوله تعالى يريدون ليطفئوا، ودلالة حرف على على الظرفية في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفله على حين غفلة من أهلها، وهذا المبحث له علاقة كبيرة جدا بموضوع الرسالة. نعم، الآن هذه هي حروف. المعاني حروف المعاني المقصود بها أن عندنا حروف لها معنى في اللغة العين من عمر لا معنى لها في اللغة وإنما هو حرف يبنى منه أما بالنسبة لمن في قولك مثلا جئت من البيت او قولك مثلا ذهبت من العمل او قولك مثلا في حرف مثلا الفاء ضمعت فشربت هذه الحروف لها معنى لها معنى وليست للمبنى وإنما لها معنى أي لها دلالة فدل عليها هذه الحروف لها دلالة في لغة العرب تدل عليها وهذه الدلالة تختلف فمثلا لو أخذنا حرف الباء في قوله سبحانه وتعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباء اصل الكلمة اسم الله فجاءت هذه الباء فدخلت على اسم الله سبحانه وتعالى فما الذي تدل عليه عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباء تدل على ماذا تدل على على الاستعانه تدل على الاستعانه تدل على, الاستعانة. تدل على الاستعانة. من جهه المعنى تدل على الاستعانه أي ابتدي دلالتها على الابتداء موجودة لكن الدلالة الأصلية هي دلالة الاستعانه فالمقصود هنا أبتدئ مستعينا بالله عز وجل أريد أن أشرب ماء فأقول بسم الله فالمراد هنا اشرب مستعينا بالله بسم الله أريد أن اكتب كتابة فأقول بسم الله معنى هذا الكلام ماذا اكتب مستعينا, مستعينا بسم الله اريد ان اقرا كتاب الله عز وجل فاقول بسم الله اي ماذا اي اقرأ كتاب الله عز وجل مستعينا بالله سبحانه وتعالى ان يعينني على قراءة القرآن وعلى... وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة اللهم رب هذه واللام لها دلالات كثيرة ومعاني سيأتي ذكر شيء منها في قوله مثلا سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله اللام هنا ما المراد منها ما المعنى الذي تدل عليه العلة لأنهم يريدون ماذا يريدون ليطفئوا نور الله اي يريدون من هذه الأفعال التي فعلوها أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال القبيحة الصد عن دين الله يريدون من ذلك أمرا ما هو, هو علة هذه الأفعال أنهم يريدون ليطفئوا نور الله سبحانه وتعالى تأمل مثلا أيضا حرف على والأصل في معنى على هو ماذا الفوقية هو الفوقية وهو ما يسمى بالاستعلاء ما يسمى بالاستعلاء أصل معنى على في لغة العرب هو الدلالة على الاستعلاء وهذا المعنى لا يفارقها أبدا هذا المعنى لا يفارقها مطلقا ولكنها تاتي حينا للدلاله مع الاستعلاء على معاني أخرى على معاني أخرى، لتدل على معاني أخرى, أخرى. مثلا خذ قول الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينه على حين غفله من اهلها دخل المدينة من هو الذي دخل المدينة موسى, موسى, موسى عليه السلام دخل المدينة على حين الآن هو لما أراد أن يدخل إلى المدينة هل دخوله إلى المدينة وهو مستعل على المدينة كلها من أولها إلى آخرها لا وإنما كان الأصل في الخطاب المعتاد في مثل هذه المواطن أن يقال دخل المدينة في حين رفلة من أهلها أنه دخل ماذا المدينة فأصبح في المدينة أما أنه يعلو على المدينة فلا يعلم أن هناك بشر إذا دخل في مدينة فإذا هو قد علا عليها من أولها إلى آخرها وإنما يدخل فيها ولذا أنت في خطابك المعتاد تقول دخلت مدينة مكة دخلت مدينة المدينة دخلت مدينة الرياض دخلت مدينة القاهرة دخلت كذا وكذا يعني أنك دخلت في وسط هذه المدينة، فأصل الدلالة هنا أن تكون ضرثية، لا أن تكون دلة على الاستعلاء، ولكن جاء الخطاب هنا بحرف علاء الدال على الاستعلاء ليبين لك أمرا أراده القرآن من استخدام هذا الحرف في موطن استخدام ذاك الحرف الآخر بدلا أن يأتي في هنا جاءت علاء، وكأنه عليه السلام. حينما دخل هذه المدينة وهو خائف وجل لأنه دخل هاربا عليه السلام دخل المدينة في وقت الناس في سكون وفي راحة وفي طمأنينة وفي دعه لا ينتبه إليه أحد حين أراد أن يدخل المدينة فهو استعان في دخوله لهذه المدينة بغفلة أهلها ونومهم وراحتهم فكأنه استعلى على هذه الغفلة واستعلى على هذا النوم وهذه الراحة وركبها فدخل المدينة في في حينها في وقتها كأن الغفلة أصبحت ماذا دابة ومركب ركبها عليه السلام فدخل المدينة عليها فدخل المدينة عليها فلو جاء حرف في هنا لما دل على هذا المعنى اللطيف الجميل الذي دلت عليه الذي دل عليه حرف على في هذا الموطن فجاء هذا الحرف أعطاك دلاله جديده وجميلة وقوية في هذا المعنى وفي هذا الموضع من السورة وهو لو كان غيره لما آتاك هذه الدلالة ابدا فتغيير الحروف هنا إذن في تقليبها بين مواطنها في استخدام على محل في حينا وفي محل من حينا وهكذا هذا له دلاله عظيمة في كتاب الله عز وجل سيأتي مبحث كامل طويل وجليل يسمى مبحث التضمين في كتاب الله عز وجل كله تابع وداخل في هذا المعنى الذي نتكلم عنه نعم أتمنى فحروف المباني تتكون منها الكلمات وهذه الكلمات يربط بينها بحروف المعاني فتتكون الجمل والجمل مع بعضها يتكون منها الكلام التام كذلك الحال في كتاب الله فالآية تتكون من كلمات وهذه الكلمات تربط بينها حروف المعاني فتتكون الجمل والجمل مع بعضها تتكون منها الآيات إذا فهم هذا فلتفسير أي آية من كتاب الله تعالى تفسيرا يتضح معه المعنى الكامل للآية مضما وفهما وإعجازا ودلالة وترضية نحتاج إلى تجاوز مراحل سبع احسنت تعمارك الله فيك إذا فهم ما سبق فلتفسير أي آية من كتاب الله عز وجل تفسيرا يتضح معه المعنى الكامل أنت قد تفهم شيء من دلالة الآية وتدرك معنى من المعاني التي جاءت في هذه السورة جاءت في هذا الموطن من كتاب الله عز وجل ولكن ان أردت الإدراك الكامل لمعاني كتاب الله عز وجل فاستعن بالله عز وجل ثم استعن بهذه المراحل استعن بها لتدرك المعنى الكامل أما المعنى الجزئي فقد تدركه بنظرك بالقراءة في أدنى كتاب من كتب التفسير قد تدركه بالمراحل الثلاث التي سبقت الإشارة إليها أما إذا أردت المعنى الكامل فتحتاج إلى أدوات، إلى آلات، إلى طرق، إلى وسائل سواء كانت هذه المراحل السبعة أو غيرها ولكن المقصود لا بد وان يكون هناك عندك من الوسائل والأدوات ما تستعين بها على الفهم الكامل. للآية التي تنظر فيها نظر طالب علم قاصدا للعلم من كتاب الله عز وجل فالكلام هنا مع طلبة العلم والحديث في مثل هذا الموطن عن الإدراك الكامل للمعنى الآية وليس المقصود هو الإدراك الكامل لكل دلاله الآيات من أولها إلى آخرها فهذا لا مطمع فيه مطلقا فهذا لا مطمع فيه مطلقا خصوصا لمثلنا في هذا الزمان بل من أزمان ولكن نريد أن ندرك معنى كاملا كليا يحيط على الأقل بمعظم دلالة الآية بأغلب ما جاءت من أجله إذا أردت ذلك فعندئذ بإمكانك أن تستعين بعد الله عز وجل بهذه المراحل السبعة وهذا الإدراك يشمل إدراك إعجاز القرآن في نظمه أو في أيضا في تربيته أو في دلالته أو أيضا كذلك فيما يتعلق بأثره على قلبك وعلى نفسك في تهديدها وتنقيتها وتخليصها مما يشوبها من أنواع الأمراض وأنواع والأنواع الفساد الذي قد يكون نخر ودخل في قلبك بسبب الشوائب التي تمر عليك في هذه الحياة الدنيا إذن نستعين بعد الله عز وجل ونحن في هذا المجلس المبارك بهذه المراحل في إدراك المعنى الكامل لكتاب الله عز وجل أيها الإخوة فاصل قصير ثم نعود للكلام عن هذه المراحل السبعة مجالس النعيم وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون مجالس العلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرة أخرى نعود إلى الكلام عن المراحل السبع لعلك تتفضل عبد السلام تقرأ علينا نحتاج إلى تجاوز مراحل السبعة اولا إدراك المعاني اللغوية للكلمة في لغة العرب ثم تحديد المعنى اللغوي المراد في الآية ثانيا معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات ثالثا معرفة دلالة الجملة الواحدة وما يتعلق بها ثم دلالة الجمل التي تتكون منها الآية رابعا فهم دلالة السياق السباق واللحاق. خامسا الإحاطة بالمقصود العام للثورة ثالثا ضم الآيات الأخرى التي تكلمت عن الموضوع نفسه ليكتمل المعنى المراد للآية ثابعا معرفة القواعد والقرائن المرجحة عند اختلاف المفسرين نعم هذه هي المراحل السبعة نذكرها الآن على جهة الإجمال المراحل السبعة هي هذا. سنأتي إلى كل مرحلة ونتكلم عنها تفصيلا بإذن الله جل وعلا نجمع فيها بين بيان المقصود من هذه المرحلة ثم بعد ذلك نبدأ بضرب الأمثلة الكثيرة والمتنوئة من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة أهل التفسير في توضيح هذه القاعدة وسأكثر بإذن الله جل وعلا من ضرب الأمثلة في هذا الباب حتى يتضح المقال لأنه كما قيل بالمثال يتضح المقال بالمثال خصوصا وأننا في مواطن هي تعتبر من المضائق في الحقيقة يعني تحتاج إلى كثير من الايضاح إلى كثير من البسط عند مواطن الإشكال تحتاج إلى أن نكثر من ضرب الأمثلة التي يزود بها الإشكال إن بقي في ذهن إشكال فهذه المراحل السبعة من أولها إلى اخرها سنأتي عليها مرحلة مرحلة في شرح معناها ثم في ضرب الأمثلة التي توضح المراد بإذن الله سبحانه وتعالى أكمل هذه المراحل كلها تدور حول علم التفسير وأدواته وهذا العلم أي علم التفسير هو أوسع العلوم على الإطلاق وهو في الظاهر من أثهر العلوم وأيصرها فهو كما قيل قصر صوره من جريد وأبواب غرفه من حديد نعم أحسن قصر صوره من, من جريد تعرفون الجريد؟ <تصفيق> يريد النخل هذا يعني قصر لما تنظر إلى السور فإذا هو من جريد يعني سهل تستطيع أن تتجاوزه تستطيع أن تخترقه تستطيع أن تدفعه أن تجد فيه فرجة هذا التفسير عندما تراه من الخارج من الظاهر فإنك تراه قصر ولكن هذا القصر يتكون سوره من جريد تظنه سهل ويسير ولذا إذا سألت إنسان عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل أو قلت له هل تعرف التفسير تجد أنه باشر يقول لك نعم الأمر يسير تفسير يعني هذا كلام الله عز وجل عرفناه ووقفنا على شيء من تفسيره فيظن أن التفسير أمره يسير لما؟ لأنه عندما يراه يرى قصرا في الحقيقة سوره من جريد قد أحاط به الجريد جريد النخل سهل ولكنه أيضا في حقيقة الأمر عندما يدخل داخل هذا القصر سيجد أن أبواب غرفه من حديث عندما يدخل في بحر علم التفسير سيتضح له الأمر جليا سيتضح له أنه بحاجة إلى كل العلوم بلا استثناء حتى يصل إلى علم التفسير وأنه بحاجة إلى أشياء كثيرة بحاجة إلى أشياء تتعلق بعلم اللغة بحاجة إلى أشياء تتعلق بعلم اللغة بأنواعها وأشكالها ليس اللغة المراد هنا النحو النحو لا علاقة له يعني علاقة كبيرة في هذا الباب وإن كان له شيء من التأثير ولكن هناك أنواع من علوم اللغة لها علاقة متينة وقوية جدا فيما يتعلق بعلم التفسير عندك ما يسمى بعلم اللغة يعني علم الكلمات وفهم معاني الكلمة في لغة العرب هذا له أثر كبير جدا في فهم تفسير كتاب الله عز وجل عندك ما يسمى بعلم البلاغة بأنواعها الثلاثة سواء ما يسمى بعلم البيان أو علم البديع أو علم المعاني هذه العلوم علوم البلاغة الثلاثة لها أثر كبير جدا في تفسير كتاب الله عز وجل خصوصا منها ما يسمى بعلم المعاني خصوصا منها ما يسمى بعلم المعاني هذا العلم له أثر كبير جدا بل إن أثره لا يكاد يحاط به من سعته وعظيم أثره في تفسير كتاب الله عز وجل هذا العلم المسمى بعلم المعاني له أثر كبير جدا في فهم كتاب الله عز وجل فهناك أنواع من العلوم لابد منها ما يسمى بعلم حروف المعاني وقد صنفت مصنفات كبيرة في حروف المعاني بل إن بعض حروف المعاني قد صنفت فيها مصنفات الزجاج قديما الإمام الفحل الكبير في علم اللغة صنف مصنفا كاملا أسماه اللامات في الكلام عن اللامات وكذا غيره من الأئمة الأوائل والاواخر بل والمعاصرين صنفوا مصنفات كبيره جدا فيما يتعلق بحروف المعاني هذا كله راجع إلى ما يسمى بعلم اللغة هذا كله راجع إلى ما يسمى بعلم اللغة وهذا العلم هو علم من العلوم التي يحتاجها المفسر وهو يحتاج أيضا إلى علوم أخرى يحتاج إلى أن يدرس ما يتعلق بعلوم القرآن. عندك كتب ألفها الإمام رحمه الله في بيان علوم القرآن. ألف الإمام الصيوطي رحمه الله رسالته العظيمة في علوم القرآن المسمات بماذا؟ الإتقان. وهناك الكتاب الآخر المسمى ب بالبرهان وكتب كثيرة جدا مصنّفة في علوم القرآن وألف الشيخ الإسلام بن سيمه رحمه الله رسالته الجليلة المسمات ب مقدمة في التفسير في, في التفسير وصنف ايضا للأيما رحمهم الله في ذلك أنواع من المصنفات سواء كذا كان ذلك في القديم أو في الحديث هذه المصنفات على أنواعها واختلافها أنت بحاجه ان أن تقف عليها حتى تدرك بعض ما يتعلق بعلوم الآلة المعينة على تفسير كتاب الله عز وجل فأنت إذا دخلت في تفسير. كلام الله سبحانه وتعالى ستدرك أن هذا التفسير وإن كان في الظاهر أنه هيئ سهل إلا أنك حين دخلت فيه دخلت في قصر عظيم دخلت في قصر شاسع كبير دخلت في قصر نعم أبوابه من حديد ولكن احمد الله عز وجل أن هيئ لك من أهل العلم الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعدهم إلى عصرك هذا من ذلدوا لك الطرق ومن يسروا لك السبل ومن هونوا لك العلوم وذللوها وبينوها ويسروها بالمصنفات العظيمة التي صنفوها في هذا الشأن نعم وقبل البدء في صلب الموضوع سأحفر المراجع التي نحتاج إليها حاجة ماسة لتجاوز هذه المراحل حتى لا تتشعب بين الطرق في كتب اللغة والتفسير وما أكثرها فمن هذه الكتب جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير أو مختصره لابن كثير ثانيا تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي مجلد واحد التفسير المسند الصحيح تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور معجم حروف المعاني للقرآن الكريم لمحمد حسن شريف لسان العرب المحيط للفيروز أبادي الجدول في إعراب القرآن نعم هذه الكتب أيها المبارك تم اختيارها بعد نظر واسع جدا في كتب التفسير وفي كتب اللغة وفي الكتب المعينه على تفسير كتاب الله عز وجل والناظر في كتب التفسير المجردة التي صنفت للتفسير فقط سيجد أنها تبلغ أكثر من مئة كتاب المصنفة في التفسير فقط تبلغ أكثر من مئة كتاب بل هي أكثر من ذلك بكثير إذا نظرت إلى الأجزاء الصغيرة والمؤلفات التي ليست بالطويلة فإن كتب التفسير أكثر من ذلك بكثير ثم إذا نظرت إلى كتب اللغة وإلى الفنون الأخرى ستجد أن الأمر واسعا جدا تجد أن الأمر واسعا جدا ولذا اخترت لك من بين هذا الكم الهائل من الكتب كتبا أرى أن فيها كفاية قد تلحظ أن بعض الكتب هناك ما هو أهم منها وهذا صحيح ولكن لم أختر ذاك الكتاب مع أنه أهم مما وجد هنا لأن في هذه المجموعة ما يغني عن ذاك المتروك ذاك الذي تركناه ولم نضيفه إلى هذه المجموعة إلى هذه الكتب المنتخبة هناك من يغني عنه من الكتب المختارة المصطفى في هذه المجموعة فتم اختيار هذه الكتب ليغطي كل كتاب ليغطي جانبا من الجوانب فعندما ننظر مثلا في جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير أو في مختصره بالإمام ابن كثير رحمه الله جميعا هذا يتعلق بالتفسير بالمأثور أي بذكر كلام أئمة السلف رحمهم الله في تفسيرهم لكلام الله وبإمكانك أيضا ان أردت بإمكانك أن تستغني عن تفسير ابن جرير أو عن تفسير ابن كثير بتفسير الإمام السيوطي رحمه الله المسمدي الدر، الدر المنسوب في التفسير بالمأثور، في التفسير بالمأثور. هذه الكتب الثلاثة وأجمعها وأشملها وأكثرها يحاطة بالآثار هو كتاب الدر المنثور فكتاب الدر المنثور هو أشملها من جهة جمع الآثار، من جهة جمع الآثار فإن هذا الإمام قد جمع من الآثار في كتاب الله عز وجل. من تفسير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفسير التابعين وأتباع التابعين جمع فيه ما لم يجمعه غيره أبدا لم يفعل أحد ممن تقدمه بل ولا من تأخره ممن جمع في التفسير لم يحصل أن أحدا جمع كتابا في التفسير المأثور كما جمعه هذا الإمام في كتابه العظيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور ولكن إن أردت شيئا آخر غير التفسير بالمأثور مع هذا الكتاب فعندئذ تنظر إلى تفسير ابن جرير فإنه ذكر التفسير بالتفسير بالأثر ولكنه أضاف إليه أيضا أنواع من التفسير الأخرى وهي ما يسمى بالتفسير من جهة اللغة التفسير بالرأي والاستنباط والفهم ونحو ذلك فعندئذ هناك ما أضافه ابن جرير رحمه الله على كتابه زيادة على التفسير المأثور فلذا قد يختاره البعض ويقدمه على تفسير الدر المنثور هذا بالنسبة للكتاب الأول بالنسبة للكتاب الثاني وهو تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وقد سبق الكلام عن ذلك مطولا وسبب اختياره هنا لأنه جمع ما يتعلق مسائل التربية وتهذيب النفس وتقويم الخلق مع الله عز وجل ومع النفس ومع الناس فتم اختياره من ضمن هذه المجموعة لأجل أنه سد هذه التغرة سد هذه التغرة فيما يتعلق بالتربيه. هناك أيضا بعد ذلك التفسير المسند الصحيح وهو للدكتور حكمة ياسين وهو طالب علم معاصر موجود الآن ومصنف هذا من أفضل ما يكون بالنسبة لانتقاء الأحاديث الصحيحة بل وكذلك الآثار الصحيحة في تفسير كلام الله عز وجل فإنه اجتهد في النظر, النظر في الآثار واجتهد في الحكم عليها وهو جيد مفيد لأنه يخرج الحديث ويخرج الآثار ويذكر من حكم عليه ويحاول أيضا هو من نفسه أن يحكم على هذه الأحاديث أو على هذه الآثار ولكن لا يغني أبدا مطلقا عن كتاب التفسير عن كتاب الدر المنثور أو عن كتاب تفسير ابن جرير بالنسبة للتفسير بالآثار الكتاب الرابع عندكم هو تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور وهذا التفسير من أجل ما صنف في علم تفسير كتاب الله عز وجل وقد أمضى فيه المصنف رحمه الله أكثر من 35 سنة وهو يصنف هذا الكتاب أكثر من 35 سنة وهو يصنف هذا الكتاب قرابة 36 سنة وهو يكتب هذا التفسير مع جلاله المصنف الطاهر بن عاشور رحمه الله مع جلالته وشدة فقهه وفهمه وإدراكه خصوصا فيما يتعلق بجانب اللغة جانب البلاغة هو إمام في هذا الباب لا يكاد يضار رحمه الله في جانب البلاغة في جانب البلاغة إضافة إلى ما يتعلق باللغة ومع ذلك هو صاحب فقه وصاحب نظر بل وصاحب ديانة رحمه الله ورحمة واسعة فالاستفادة من هذا الكتاب وهو كتاب كبير جدا في التفسير هذا الكتاب لابد لمن أراد التحقيق في علم التفسير وفي علم الاستنباط والمعاني والبلاغة ونحو ذلك أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم وما سألته منصفا من أهل التفسير في بلادنا في المملكة العربية السعودية أو في خارجها إلا وأثنى على هذا الكتاب خيرا إلا وأثنى على هذا الكتاب خيرا فهذا الكتاب فيه علم غزير وفيه فائدة ليست بالهينة أبدا فيستفاد منه في هذا الباب ولكن يحذر فيما يتعلق ببعض التأويل أو التحريف لما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات فإن الطاهر بن عاشور رحمه الله لم يكن على جابة واحدة في هذا الباب فتارة يجنح إلى التأويل والتحريف لمسائل الأسماء والصفات وتارة يجنح إلى ترك الأسماء والصفات على حالها ونحو ذلك فينتبه لهذا الأمر ينتبه لهذا الأمر ويستفاد منه في الجوانب الأخرى خامسا بين أيديكم كتاب معجم حروف المعاني للقرآن الكريم لمحمد حسن شريف هذا الكتاب حقيقة أقولها بدون مبالغة من أعجب ما رأيت أقولها بدون مبالغة من أعجب ما رأيت من المصنفات جاء إلى الحروف في كتاب الله عز وجل فأخذها حرفا حرفا كيف حرفا حرفا جاء إلى حرف ألف من كتاب الله سبحانه وتعالى فبدأ من فاتحه الكتاب إلى سورة الناس فأخذ كل حرف ألف في كتاب الله له معنى كل حرف في كتاب الله عز وجل أخذ كل حرف في كتاب الله له معنى من فاتحه الكتاب إلى سورة الناس فوضعها في جدول لك ووضع لكل حرف معناه في هذا الموطن لأن الحروف تختلف معانيها بحسب موقعها وبحسب دلالة السياق فجاء مثلا إلى حرف الباء وكذلك إلى حرف الفاء كذلك إلى حرف الى كذلك إلى حرف من كذلك إلى كل الحروف إلى اللام جاء أيضا إلى عن جاء إلى كل الحروف المتعلقة بالمعنى في كتاب الله عز وجل فأخذها تصور مثلا أنه جاء إلى الفاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فأخذها من أول القرآن إلى آخره فوضع لها جدولا في كتابه هذا وقال لك هذه الفاء في هذا الموطن لها معنى كذا وكذا هنا عاطفة هنا استئنافية هنا تدل على كذا فأخذ يذكر معاني الفاء في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره وخذ ما شئت بعد ذلك من أنواع الحروف كل حروف المعاني أخذها على هذا النحو وفي مقدمة كل حرف يذكر ما يتعلق بهذا الحرف واختلاف النحات أو البلاغيين في هذا الحرف من جهة دلالته ومن جهة تقسيمه في تنوع الدلالة بحسب السياق ونحو ذلك تكلم عن هذا كله في مقدمة كل حرف فجاء في ثلاثة مجلدات جاء في ثلاثة مجلدات ولكنه حقيقة قد عمل فيه جهد يحتاج إلى أكثر من ثلاثين سنة فهو يشكر شكرا ليس بالهين ابدا على ما عمله في هذا الكتاب وإن كان قد لا يوافق على شيء كثير مما ذكره في هذا الكتاب ولكنه في نفسه في جهده هذا هو جهد عظيم ولو لم يكن منه إلا الإحصاء لو لم يكن منه إلا أنه أحصى هذه الحروف وذكر لها اجتهد في استنباط المعاني لكفاه فكيف وقد عمل ما عمل؟ شكر الله له ورزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل بعد ذلك الكتاب السادس معكم هو كتاب لسان العرب المحيط لسان العرب المحيط والكتاب أشهر جدا لا حاجة للكلام عنه وهو للفيروز أبادي وهذا الكتاب ميزته التي من أجلها ميزته التي من أجلها يعني جعلناه هو المختار من بين كتب اللغة جميعا أنه حوا وجمع وإلا من المعلوم أن هناك من كتب اللغة ما هو أدق في العبارة وأكثر تحريف في اختيار المعنى ولكن اخترته هنا لأجل أنه جمع ولحن بحاجة الجمع في هذا الموطن لتتسع دلالة الآية لتتفتع دلالة الآية بمعرفة دلالة الكلمة في لغة العرب فالكلمة في لغة العرب قد يكون لها معنى واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة بالنسبة للفيروز أبادي رحمه الله في كتابه هذا في لسان العرب ميزته التي بالنسبة لنا تكون من أهم ما يكون أنه جمع المعاني ولن يختصر وإنما جمعها وهذا يفيد طالب العلم جدا فيما يتعلق بتفسير في الأخير كتاب الجدول في إعراب القرآن وهو كتاب عظيم وجميل جدا يتعلق بإعراب كتاب الله عز وجل آية آية وحرفا حرفا وهناك كتب أخرى في إعراب القرآن لكن هذا من أجودها وأحسنها يعني رصها واحسنها اهتماما أيضا كذلك فيما يتعلق بالجمل فيما يتعلق بإعراب الجمل هناك كتب أخرى كتاب إعراب القرآن السبيان في إعراب القرآن أو البيان في إعراب القرآن للدرويش وغيرها ولكن هذا الكتاب الصافي حفظه الله اهتم ب بيان مواقع الجمل في كتاب الله عز وجل نقف عند هذا الحد واسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأوين اللهم إنا نسألك بأسمانك الحسنى وصفاتك العلا يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكرمك وبجودك وإحسانك وفضلك يا ربنا يا خالقنا أن ترزقنا من كتابك العظيم علما اللهم اجعلنا من هذا الكتاب العظيم علما يا رب العالمين اللهم اجعله هادينا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم شفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على